فرح المخلصون بمقعدهم خلاص رسول الله وكرهه أي يجاهده بأموالهم وانقصهم في سبيل الله وكرهه أي يجاهده بأموالهم وانقصهم في سبيل الله وقالوا لا تنفر في الحرب قلنا وجهنما جد حرا لو كانوا يفه يَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَيَبْكُونَ كَثِيرًا دَثَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسَهُونَ فَإِذَا دَعَا تَوَاهُ إِلَى قَافِتٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَا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 ويأتون الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين